تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بعثتهم وهم لا يشعرون. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسل الله من قبلك إلا رجال نوح إليهم نوح إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فيوم ؟ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدا أول آخرة قيظ للذين اتقوا أ فلا حتى إذا استيأسوا صلوا ظنو أنه قد كذبوا جاءهم نصونا جاءهم نصونا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة للمؤمن الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون